وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ دَحْى الْعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَأْخُذُونَ مِنْ شُمُومِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تَذْكُرُوا آلَ ولا تعثوا في الارض مفسدين وان الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 بل انتم قوم مشرفون